يا, يا, يا الله رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أولدك أولدك يا محمد شعر يا خير العمل لابس كل ما تعرف مالي قد بين القوافي والجميل القوافي والجميل غير يهدي لقلب مو مستهيل غير يهدى لقلب مو مستهال والقلم نبضات عمري من شذى القدى عطره والقلم نبضات يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله رسول الله يا رسول الله يا الله يا الله محمد من هو قدرك اذا يا سر خفي شنو هو قدرك اذا يا سر خفي وش يرد يكون وصفي يا ولي وش يرد يكون وصفي يا ولي غز مع حد البحر حبره يا لي غز لم يدعد البحر الله الله <مصر> ya rasul allah ya rasul allah ya rasul allah ya rasul allah maulidak khair يوم ميلادك يا سيد الكائنات بالضمائر مولدك بث الحياة بالضمائر مولدك بث الحياة وحتيت بك النفوس المعدمة وحتيت بك النفوس المعدمة ايوه انهدم ايوان عيدت اروى حره انهدم ايوانك فوق شيدت اروى حره يا رسول الله يا رسول الله يا الله يا الله مولدك خير ومسرى مولدك خير ومسرى هلا يا والد الزهراء رسول الله يا رسول الله يا الله يا يا محمد على اعتابك السماء تلت بسم لك يا هادي العطاء صور طرا لك جد تنطق وفاء صور طرا لك تنطق وفاء يا ألف يا سيد الطياره يا ألف اهلا ترسم الاخلاص بشره الصوره التوحيد تقرا ترسم الاخلاص بشره يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله مولدك خير ومسرور مولدك خير هلا يا والد الزهراء مولدك خير رسول الله يا رسول الله يا الله خير يا محمد سر وجود الكاسرك يا الحبيب من اقرب صرت للقريب الجراح بيامي لا تكتطيب الجراح بيامي لا تكتطيب تعتن البسمه على صوت النحيب تعتن البسم على صوت النحيب ما ابغى قتل اهنا بري والله يا والد العطره مابقتني لا نبره والله يا والد العطره يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله مولدك خير ومسر مولدك خير ومسر هلا يا والد الزهراء مولدك خير ومسر الله رسول الله الله الله مولدك خير ومسرى بصوت الرادود الحسيني على الفتلاوي وبقلم الشاعر الحسيني علي العبادي الهندسه الصوتية والمكساج ابو عادل الركابي يا محمد